أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعلم ثالثا الحكمه من مشروعيتك رابعا اقسام صلاة التطوع ثم نتعرض لبعض المساجد المعلقه بها باذن الله عز وجل اولا صلاه التطوع ما المقصود بصلاه التطوع التطوع من, من الصلاة هو كل ما سوى الفريضه طب هل هناك فرق بين التطوع والمستحف والسنه والنافله في عندنا مسميات مسميات في الشرح التطوع سنه نافله مستحف هناك هو مذهب يعني اكثر يعتبر هذا جمهور اصله والرغيبه والفضيلة كل هذه المسميات لما سوى الفريضة لما سوى الفريضة لبنافلة سنة تطوع مستحب رغيبة كل هذه المسميات وهناك من فرق فقال هو ما نفعل مطلقا بغير قيد ولا تعلق فالامر في ذلك واسع وخلاصه الامر ان التطوع هو ما يفعل من الصلوات سوى الفريضه ثانيا فضل صلاه التطوع اذكر حديثا واحدا يبين لك عظم فضل صلاه التطوع أولاً بالعبادات أي عبادة من العبادات تطورها أقل في الفطر من التطوع بالصلوات كالصياء مثلا كالصياء أو كالحج أو غيرها ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وليس اذن لاعطينه وليستعاذا لاعيذن شوف الحديث مع من عاد لي وليا في اول حديث ولي وبعدين فقره ذكر, ذكر افعال هذا الولي فمن حافظ على تلك الصلوات التي هي من التطوع من النوافل فان الله عز وجل يتخذه وليا لولي رب العالمين ومن والاه الله عز وجل وتقرب اليه بتلك النوافل احبه الله عز وجل فلا شك انه موفق وأيضا تكمل بها الفراغ تكمل بها الفراء وضع الصحيح أن العبد يأتي يوم القيامة أول ما يسكر عنه العبد من العبادات للصلاة فينظر إن كانت تامة إن كانت الصلاة كاملة وقل من يأتي بالصلاة على الوجه الذي اراده الله أنه ما ويشغل الصلاه وياتي الشيطان يسرع تصلى يفكر في اشياء ليس والصلاه يضل عن الخشوع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ربنا ربنا ياتي يوم القيامه ليس له من الصلاه سوى النص او الربع ها الثلث او الربع الثمن لان مفيش الصلاه اللي الايه الستوب طب الباقي ما الذي يكمله وهو مغمور ينصه شرعا أن يأتي يوم القيامة بالعباده تامه طب النقص يعني شيء يكمل، ففي الحديث إن أتى بها تاما وإلا قيل انظر هل له من نوافل؟ هل له من نوافل؟ الله عز وجل بها هذا النقص. من نقص هذا وفني تنفري طب لو ما فيش نوافل اعمل لو ما فيش نوافل لا شك انه يعني أرض لله عز وجل إن شاء أعطى عنه وإن شاء أخذه وأعثره على قبل هذا النقص لكن النوافل تجهو هذا النقص <تصفيق> مؤقتة وغير مؤقتة. مؤقتة يعني يعني لها وقت محدد. وإما الصلاوات ليس لها وقت محدد. ما له وقت محدد وهو ما كان متعلقا مثلا بالصلوات كسنة الظهر القبلية. وقتها متى؟ بالليل قبل الظهر. قبل الظهر وهذا. النوافل المؤقته تقضى انها مساله سنه الظهر يبقى مؤقت معلق مثلا في اوقات محدده كالنوافل التي هي سنه للصلاه صلاه الظهر والاعتاب قبلها و بعدها لازم اعتاب ازمه بعدها ما ينفعش ثاني نشوف ان شاء الله مثلا المغرب بعدها الاعشاب بعدها الفجر قبلها الفجر قبلها إذا صرف وقتها نجد متعلقا نوافل متعلقة بالفراد وفي نوافل أخرى متعلقة بأوقات كصلاة العيدين على القول لأنها سنة كصلاة التوطون جهود صلاة كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف يوم الكسوف وكصلاة اسم وكصلاة الضحى كل هذه اسم هي من جنس التطوع نوافل تمام لكنها مقيده وموقته بوقت محدد وهناك صلوات غير موقته زي مطلب مطلق التطوع ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاه مشغوله من بعد طلوع الشمس الى الزوال من بعض طلوع الشمس يعني طلوع الشمس خير يوم في اليوم الصادق الضحى صادقين الضحى بعد هذا بس قصص مشهودة فمن أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا فله أن يتطوع في هذا الوقت غيتي وقت الزوال وقت الزوال الموت الظهر الزوال حينما تصير حينما يعني تصبح الشمس في كابل السلام. فإذا زالت تحية الضوء مباشرة الاول تزول كده تتحرك هذا يجب أن ايه؟ الضوء. تمام؟ وقت الزوار وقت كراهة من قبل الزوار. يبقى الوقت ده كله عايز ذلك. ثم صلاة الضوء ثم إن الصلاة مشهودة في الحديث مشهودة يعني لك أن تتطوع صلاة الدور الى إلى صلاه العصر ثم ان الصلاه ممنوعه بعد ذلك وباب صلاه العصر الاذو ثم ان الصلاه مشروعة وقد ورد في بعض الاحاديث ان هذا الوقت صفر بوقت القيام يعني يجوز تقوم القيام ليه انت بس مش يهم ايه الوقت اذ من بعد المغرب من العشاء ينفع تصلي في هذا الوقت مطلق التطور ثم من بعد العشاء الى الفعيل. خلاص? ده يا اي تطور مطلق ايه ايضا التطور صلاة التطوع تنقسم باعتبار الاخر. ايه? دي مؤقتة ودي مطلقة. الاعتبار اخر? باعتبار التأكد. هل فيها ما حمي على الجهر? مؤكدة. وهنا هناك سنة غير مؤكدة. منها ايضا ما نتعلم بوقت ومنها ما نتعلم بوقت. فمثلا سنة الفجر سنة الفجر اشج متأكدا بالسنة السنة. حتى ان البعض اوجبها جمهة. فكتين قبلا الفجر. مسلا سنة التوقف. اختلف فيه. على انه سنة. بينما ذهب نفية وبعض الألمة كعبيدة للسلمان ونبل فلك عن الحسن بصر بعض الألمة قال لأنها واجبة لأنها واجبة لما في سنة هو حتى من البعض قال بوجوبها أخراجها من السنة إلى الواجب خبيطة وهناك سنة صلقين في التأكل هناك سنة والله عليها النبي صلى الله عليه كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة صلوات أو عشرة عقله حافظه ثلث كان قبل الظهر قبل قبل الظهر بعد الظهر ماشي وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر حدثتني اقصطه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا لهذا ما كان يدخل عليهم في هذا الوقت جنة. وورد في رواية الفسرى من سابر سابر من المحافظة والمداومه وهنا قيد مهم. من سابر على سنتين عشرة ركعه بنى الله له بيتا في الجنة صبر يعني دا. من داول. من داوم على سنتين عشرة ركعه يبقى هنزود رفعتين قبل الظهر. وهناك سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يصليها احيانا ويتركها احيانا وإما ان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ولم يؤكد, ولم يؤكد كركعتين قبل المغرب قبل صلاه المغرب قال صلى الله عليه وسلم صنزوا قبل المغرب صنزوا قبل المغرب قبل المغرب, قبل المغرب ثم قال لمن شاء لمن إيه؟ لمن شاء وسئل الناس <تصفيق> رضي الله عنه كما في الصحيح أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب المقصود قبل المغرب يعني بعد الاذان وقبل الإقامة قبل الإقامة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب قال لا إلا أن أصحابه الصحابة رضي الله عنه الثواري بعض الناس لا يجوز اشتبه عليه الأمر وقال لا يجوز أن تتائف السريع عن العمور سطرة لا ده السؤال لكم مصلوا لإيه على العملاء خلاص؟ دي مسالها على ذنب الشعب فكانكم مصلوا إلى الثواري ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنين؟ طب المغرب ثم صرف الاثر الى الاستحزاز فهذا المعنى الاستحزاز لكن ستخرج متاكد اوي لانه صلى الله عليه وسلم ما داوم على هذه الصلاه وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين كل أذانين صلاة قال النووي والمقصود بالاذانين الاذان والاقامه اتفاقا يعني الأذان الاذان والاقامه بين كل اذاني صلاه فهذا فيه دليل على الاستتباب المطلق لا. لا نعم هذا هذا خطر. هذا خطر عظيم عارفين ليه لان اصلا الصلاه الجميل كان يؤذن من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذانا واحدا وفي زمن أبي بكر وفي زمن عثمان أدن أذانا ثانيا في الزوضاء وده كان أبنى ساعه إيه إساعة لأن السلطان ينشغلون في سلطين فأراد أن ينبههم بذلك. يعني دمح لس في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر في زمن عمر أول هو من فعل هذا هو عثمان رضي الله عنه وكان لعله الحكم يضر مع علّاته المزيدة وانتفاع المسألة ليش مسألة الآن؟ ليش مسألة الآن؟ لكن فعل هذا التنزيم وهذا الحديث على هذا خطر مخت ليه؟ لما كانت شرسة موجود لأزمن تجري زمن فصولها صلى الله عليه فيه مطلق التطوع بين كل أذى وإقامة إلا إذا كان ذلك في وقت للكراهه في وقت فحينئذ لا يجوز لك ان تتطوع مطلقا لأن الحديث ده عرضه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلفه في هذه الاوقات فيخص فنقول لا تصلي مطلقا عند زوال الشمس ومن بعد العصر إلى غروب الشمس وعند طلوع الشمس في الأوقات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلش إلى التطوع خلاص إبارة لكن عندنا الان تصلنا التطوع من حيث التأكد إلى متأكد وإلى إيه أقل في التأكد تمام؟ والما يدعو مع وما الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحلة مثلا بيخوا صلاة الضحلة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسash سبحة الضحة قب يعني صلاة الضحة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسatan عن صلاة الضحة وقال ابن اب mitä لم أحكى لنا أحد من إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحة سوى あممهان حسن ثانY سواء من أنه انه لما جاء في فتح مكه صلّى, صلى الله عليه وسلم بي 12 ركعه ومن ثم اختلف الفقهاء هل هي صلاه الضحى ام صلاه الفتح ورجح انها صلاه الضحى انها صلاه الضحى لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورودا قوليا لتعشيل السنن قوليه و فعليه فعليه يعني فعلها قولية يعني وجه الأمة اليها فقد وردت جمله من الاحاديث تدل على فضل صلاته الضحى حتى ان لم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أكد على فضل هذه الصلاه يعني أنه مخير فيها غير طيب ناتي أشرت بهذه. هل يجوز لنا غفل عن الركعتين أو الأربعة قبل الغرب حصل عزب أي حال إن شاء الله فجي صلى صبر هو بتعود لصنع مثلا الثلاثين أجلها وثنين بعدها واربعة واربعة, واربعة, واربعة وثنين على حصل حالك خلينا مثلا الثلاثة على من يصلي أربعة واربعة مثلا جيه اتلعى الطاب هدية تجده فيه يتجيب أن يصلي بعد الغرب الأربعة واربعة طبع الابواب طبع الاب ينظر ان تركها متعمدا او ان تركها استخفافا كسل الكسل يدخل في العمد الكسل يدخل في, في العمل. يعني المقصود بالعمد انه مدرك للوقت لكنه كسس تمام فهذا الاصل فيه انه لا يقضيها الاصل فيه لأن الأصل فيما كان محدداً بوقت أن يفعل في الوقت اي أي حاجة الاصل الأصل الثاني تفعل في وقتها ولا I'm talking about من نام عن right? Who نسيها he do it? Or did he do it? What is it? What? What? What is it? He did it. He did it. He did it. Okay. Who بس هو كل فضيه يعني شطب يعني فهذا يجوز له ان تاب الى الله ان يقضيها هو اللي صلى الظهر او كسر كسر هي يصلي الظهر تصلي وقت صلاه صلاه حتى فات الوقت هل يسموها ان يقضيها لا ما يقضاش لان عن صلاة أو نسيها أو ما كان شبيها بذلك ناما نسي غفل شغل بشيء مشروع حتى فات الوقت ولم يدري في هذه الحالة جزره يقضي لكن تركها عنده هذا لا له أن يقضيها لأن لها وقت محدد خلاص يقولها ماذا برعد في المساله فيها خلاف كذلك التطوع الوقت بيه بوقت لكن واحد مثلا متعود هو يصلي ويحافظ على صلاة التطوّع هي المعلقة والطيدة بالصلوات، تمام؟ وبعد شو لي في شيء شيء؟ أو غفل عنه أو نسي بس دعوة الصلاة؟ هذا يجوز له أن يقضيها حين يجي، يجوز له أن يقضيها حين يجي وهذا على قول كثير من أهل العلم. طيب. الوطرة. قلنا ان الوطرة من هذه الصلوات هي صلاة التطور. يختلف فيها هو واجب لمنه مستحب وجبهير العلماء على انه مستحب وهذا هو مرطاج. الا ان من قال بالوجوب له وجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اهدى القرآن اوطره. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وطر وحب الوطرة. وقال صلى الله عليه وسلم الوطرة طن. الوطن. حق الوتر حق تفيم بعض العلماء من هذه النصوص انها واجبه لكن ورد عن بعض أصحاب النبي صلى صار الله عليه وسلم ما يدل على مطلق الاستحساء، كما ورد عن مغادرة الصامد عن علي رضي الله عنه سون علي خلبل، وعلي هو الذي روى حديث ان القران أتى قال اليا القناء أو, تيرو. أهل أو تيرو. اللي تفيم من بعض. ولا شك أن راوية الحديث أعلم به من غير بالاسمع الحديث للنبي هو اعلم بالنوران النبي صلى الله عليه وسلم فقد سئل علي عن المتر أواجب هو قال أما كالفريطة فلا ولكنها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة سنها النبي صلى سنة سنة سنة سنة الله عليه وسلم ومن كان الرجل في الكلام أو القولين العلماء أن الوطرة سنة هاديها متأكدة وتصلى وآكدة فقد ثبت ذلك عن رسول الله كما هو صحيح البخاري وتصلى ثلاثة ثبت ذلك أيضا عنه من يعيش رائلها والثلاثة أن تصلى من تفصلة أو من تفصلة بمعنى أن تستطيع تستطيع ركعتين وتستطيع ركعة تمام كما ورد عن المؤمنين عائشه في صغيريها وغيرها وتصلي يصلي الوجه ايضا تسعه واثنى وثلاثه عشر كل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز لي ان حاجة؟ ننقض الوجه ننقض الوجه يعني انا ننقض الوجه المثلا اللي في سيره وفير واحد مثلا عايز يصلي الوجه مع وبعدين يريد ان يقوم من الليل فهل يجوز له ان يزيد ركعه وهذا اسم نقض الوتر هناك من الصحابه من أجاز نقض الوتر كعلي رضي الله عنه و كعثمان وكذلك كعباده و عن بعض الصحابه فوضع عنهم جواز ان يصلي الوتر ركز معا وبعد بعد يصلي الوتر اذا قام من الليل يصلي ركعه تشفع له ايه الوتر الاول تشفع له ايه الاول ثم يصلي ذا شاء من الليل ثم يوتر قال عليهم وراء الله عنك ان شئت ان شئت صليت ركعة وترضى بركعة ثم ان شئت ان تصلزي فصلزي ركعة مخرى ثم صلزي ما شئت، ثم صلزي وقال عثمان رضي الله عنه أما أنا فاني أصلي قبل أن ثم أتر ثم إن قمت من الليل وصلت إليها أخرى فشفعتها ثم صليت ركعه لكن أكثر الصحابة رضي الله توصى على ولم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال اجعله أشهر صلاتكم اللي من الليل وجراء وبعد ذلك الشيء ثم نمدى ثم رفا تصلي من الليل فتصلي شافع, شافع وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى ثم صلى النبي صلى الله عليه والله بعد إيه؟ ورد هذا رسول الله صحيح الإمام مسلس إذا ما سالت فقط هذا اكثر العلماء لا على المولى يوم تصليتوا بعد المتنام أردت أن تصلي صليت شر ثم لكوتروا بعد ذلك فان فعلته على طلب بعض الصحابه فالامر فيه سعى أسأل الله. son sí. el sí. sí.